اللهم رحمت رب حينا يا مقسم ا لا رحمت رب تأتي على sabil 'asyan 'asyan fil qisam ya rabbi ya